الحمد لله رب العالمين جعل التقوى معدن الخيرات ومصدر البركات وحث عليها كثير, كثير من الآيات احمده سبحانه بما هو له من الحمد واثني عليه وامن به واتوكل عليه من الله فلا مضل له ومن يضلل فلا ورحده لا شيك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير القائم على كل نفس بما كسبت الرقيب على كل جارحة بما اجترحت الذي لا يعزب عن علمه مثقال ذرة تحركت أو سكنت يقبل طاعة عباده وانقلت ونفضلوا بالعفو عن معاصيهم وإن كذرت ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد بن عبد الله إمام المتقين وقدوة السابقين والناحقين اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الذين تسربلوا بسربال التقوى فكانوا أكرم وأعز وأقوى رضي الله عن التابعين لهم بإرسان إلى يوم الدين أما بعد فعباد الله إن حق الله على عباده أن يتقوا حق تقواه فلا يعبدون غيره ولا يستعينون بسواه ويستمرون على ذلك ما دام فيهم رمق من حياة يقول الله تعالى يا Amen. mani سبحانه ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا ويقول ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا عباد الله لقد عناي القران الكريم بالتقوى عناية فائقة قصوى لما لها من اثر طيب في عماره الدنيا والأخرى ولذلك وعد الله عز كما جعلها سبحانه سبباً لمعيته, لمعيته المفضية الحفظ والعناية والحماية والرعاية فقال جل شأنه واتقوا الله وعليه تذكروا فإذا هم مبصرون وقال جل شأنه إن للمتقين مفازا ومن اتق الله عز وجل لا يهدر عنه ما يضر ويسوء ولذلك لا يمسهم ضر ولا سوء يقول سبحانه وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم ولا يمسهم السوء ولهم Oh عباد الله بالتقوى يحفر الله الإنسان ويحميه وبها يرد كيد من يعاديه يقول سبحانه فان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ومن اراد العزه والكرامه ومن اراد العزه والكرامه عند الله وعند الناس que a... الله كما كانت هذه وصية الانبياء والمرسلين اجمعين فما من رسول ارسله الله الا وصى قومه بالتقوى وعظم امرها اكدها وكررها يذكر الله عز وجل نوح وقومه فيقول سبحانه كذبت قوم نوح المرسلين اذ قال لهم اخوهم اذ قال لهم إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَضِيعُونَ وكذلك الشأن معهود وصالح ولوط وشعيب كما جاء ذكر ذلك في سورة الشعراء وكذلك الشأن مع غيرهم من أنبياء الله ورسلهم كما جاء ذلك في أكثر من سورة من القرآن الكريم وهذه الوصية وصابها النبينا صلى الله عليه وسلم أصحابه ومنهم تنتقل وصيته إلى من بعدهم الله واعلمون أن التقوى رأس كل أمر وجماع كل خير فتسلح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 ولي الصالحين ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام الأنبياء والمرسلين وأفضل خلق الله أجمعين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد في عباد الله إن من الفهم السقيم والتصور العظيم تصور أن التقي هو العابد الناسك المحافظ على الشعائر والمناسك والحقيقة أن التقوى هو أعم من ذلك وأشمل إذ هي وصية لا يستغني عنها عامل أو صانع في مصنعه أو زارع في مزرعته أو تاجر في تجارته أو موظف في وظيفته أو عالم في علمه لا تستغني, لا تستغني عن التقوى الحياة الأسرية ولا الدوائر الحكومية ولا المؤسسات التنموية والتعليمية ولا الشركات الاستثمارية وكل ما اجتماعيه ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصا أن يذكر الناس بالتقوى في المناسبات العامه والظروف الطارئه والظروف الطارئه الهامه فكان اذا عقد فكان اذا عقد القران تلا على الناس ايات لتبدأ الأسرة الجديدة مسيرتها على أساس التقوى الموجبة لتحذي العدل والإنصار بعيدا عن كل مظهر من مظاهر الظلم والإجهام والتدني والإسفار وبذلك, وبذلك تحصن الأسرة فلا يحدث فيها ما يذم أو يعاب ولا يدركها هلل ولا اضطراب فكل فردًا أفراد الإسرة يعرف حقه ويؤدي واجبه بكل همة ودقة بذلك تسير سفينة الأسرة رخاء نحو غاياتها النبيلة مجادفها الحب وشرعها الفضيلة وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى مظهرا من مظاهر الفقر والفاقة ذكر الناس بتقوى الله فبهذه التقوى يتحق الله بقلب سليم لقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم صباح يوم قوما تظهر على أشكالهم وهيئاتهم والفاقة وشدة الحاجة فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ قوله تعالى يا أيها الناس اتقوا, اتقوا ربكم اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجة وَبَذَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَذِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءُ <تغى> مرضات العليم الخلاقة أيها المؤمنون إن الله أمركم بأمر بدأ بنفسه وثنى بملائكته ثم نادى بكم أيها المؤمنون فقال جل من قائل إن الله وملائكته يصلون عن نبيه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين الله للشركة اللهم إننا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ومن البر ما ترضى أيها المؤمنون إن الله يأمر